وَأَنزَلَ النَّجْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُصْدِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 تخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَقَالَ الَّذِينَ اتَّقَوا الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خَشْيَتِهِ مشفقون وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْسٌ جَهَنَّمَ ۖ جَزَاءً لِّكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا لِذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا توجعون فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 افلا يرون اننا ناتي الارضا نقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصمد الدعاء إذا ما ينذرون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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال برّ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُمْلُمُ دُبِيرِينَ فجعلهم جذاذا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال لهم ابراهيم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 كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكشوا على رؤوسهم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 ونوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين فِي في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إِذْ مَا دَامٍ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِينَ فَأَرْقَنَا أَجْمَعِينَ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 وليش لي ما نري حَعاصِفَةٌ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين فمن الشياطين من يوصون له ويعملون عمل دون ذلك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 وَمِثْلَهُمْ عَلَّمْنَ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا مَذِكْرَةً لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ بَذَلْكِ فَلْكُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَإِذَا فُتِحَتِ الْيَجُوجُ وَالْمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا مَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ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 إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسبعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق قَائِمُ هذا هَذَا الذي الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُّونَ يَوْمَ نُقِمَ السَّمَاءُ كَصِنْجٍ لِّيُكْتَبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ بَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ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 إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون